قال المؤلف رحمه الله وما تضمنته هذه الآية الكريمة من صدق ما يوعدون جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد وقوله إنما ما توعدون لآت وقوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة والمراد بالدين هنا الجزاء أي وإن الجزاء يوم القيامة لواقع لا محالة كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم بالعدل والإنصاف وقوله تعالى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء وبيّن أن ذلك ظن الكفار وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النار قال تعالى منكرا على من ظن عدم البعث والجزاء ومنزه نفسه عن أنه خلقهم عبثا لا لبعث وجزاء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 باطلا أي عبثا لا لبعث وجزاء قوله تعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قوله تعالى ذات الحبك فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبك جمع حبيك أو حباك وعليه فالمعنى ذات الحبك أي ذات الطرائق فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته الريح هو الحبك وهو جمع حبيكة أو حباك قالوا ولبعد السماء لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك ومن هذا المعنى قول زهير مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق بضاحي مائه حبك وقول الراجز كأنما جللها الحواك ضنفسة في وشها حباك وممن نقل عنه هذا القول الكلبي والضحاك وقال بعض أهل العلم ذات الحبك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 ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير إلى غير ذلك من الآيات وعلى هذا القول فالحبك مصدر لأن كل عمل أتقنه عامله وأحسن صنعه تقول فيه العرب حبكه حبكا بالفتح على القياس والحبك بضمتين بمعناه وقال بعض العلماء ذات الحبك أي الزينة ومن من روى عنه هذا سعيد بن جبير والحسن وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في قاف في الكلام على قوله تعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها الايه وقال بعض العلماء ذات الحبك اي ذات الشده وهذا القول يدل له قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا والعرب تسمي شده الخلق حبكا ومنه قيل للفرس الشديد الخلق محبوك ومنه قول امرئ القيس قد غدا يحملني في أنفه لاحق العطلين محبوك ممر والآية تشمل الجميع فكل الأقوال حق والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف أي إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن لأن بعضهم يقول هو شعر وبعضهم يقول سحر وبعضهم يقول كهانة وبعضهم يقول أساطير الأولين وقول من قال في قول مختلف أي لأن بعضهم مصدق وبعضهم مكذب خلاف التحقيق ويدل على أن الاختلاف إنما هو بين المكذبين دون المصدقين قوله تعالى في قاف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أي مختلف وقال بعضهم مختلف والمعنى واحد قوله تعالى يؤفك عنه من افك أظهر الأقوال فيه عندي قال رحمه الله ولا ينبغي العدول عنه في نظري أن لفظة عن في الآية سببية كقوله تعالى وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك أي بسبب قولك ومن أجله والضمير المجرور بأن راجع إلى القول المختلف والمعنى يؤفك أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله عنه أي عن ذلك القول المختلف يعني بسببه من أفك أي من سبقت له الشقاوة في الأزل فحرم الهدى وأفك عنه لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضا ويناقضه ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه كما لا يخفى فهذا القول المختلف الذي يحاول كفار مكة أن يصد به الناس عن الإسلام الذي يقول فيه بعضهم إن الرسول ساحر وبعضهم يقول شاعر وبعضهم يقول كذاب هذا ظاهر البطلان لتناقضه وتكذيب بعضه لبعض فلا يصرف عن الإسلام بسببه إلا من صرف أي من صرفه الله عن الحق لشقاوته في الأزل فمن لم يكتب عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قول ظاهر الكذب والبطلان لتناقضه وهذا المعنى جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم ومعنى هذه الآية أن دين الكفار الذي هو الشرك بالله وعبادة الأوثان مع حرصهم على صد الناس عن دين الإسلام إليه ما هم بفاتنين أي ليسوا بمضلين عليه أحدا لظهور فساده وبطلانه إلا من هو صال الجحيم أي إلا من قدر الله عليه الشقاوة وأنه من أهل النار في سابق علمه قال رحمه الله هذا هو الظاهر لنا في معنى هذه الآية الكريمة أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ونكمل عرض بقية الأقوال في الآية في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته